سبحانك إن قطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغباتي فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي ولقاءك قروة عيني ووصلك منى نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي ورضاك ك بغيتي ورؤيتك حاجتي.